النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. نهضنا نهضنا نهضنا نهضنا نهضنا بروق رعود بروق رعود مشينا مشينا مشينا مشينا نسودا نسودا نسودا نسودا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الخميس السادس من شعبان لسنة 1440 للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين استمرار عمليات جنود الخلافة باسم غزوة الثأر لولاية الشام المباركة في عدة مناطق مختلفة عمليات تقض مضاجع المرتدين حاصدة عشرات القتلى والجرحى من المرتدين بينهم ضباط وقادة في عدة أماكن من ولاية العراق عشرات الهلكة والمصابين بهجوم الغماسي على مقر لحرس حدود النيجر في مدينة ديفا وصولة على ثكنة للجيش النيجيري المرتد في منطقة يوبي 23 قتيلا وجريحا من عناصر البيكيكيه المرتدين بينهم قياديا في الخير والحسكة هلاك إصابة خمسة عشر عنصر من الشرطة الصومالية المرتدة في مقدיש وبوساسو. مقتل وجرح سبعة عناصر من الجيش المصري المرتدي بينهم ضابط بكمين لجنود الخلافة غرب العريش. هلاك اثنين من الصليبيين وجرح آخرين بعملية أمنية لجنود الخلافة في ولاية القوقاز. البداية من ولاية العراق. عمليات تقض مضاجع المرتدين حاصدة عشرات القتلى والجرحى من المرتدين بينهم ضباط وقادة في عدة أماكن من ولاية العراق من دجلة ضمن غزوة الثأر لولاية الشام المباركة استهدف جنود الخلافة بالأسلحة الخفيفة أمس آلية للحشد العشائري المرتد على طريق بغداد الموصل مما أدى إلى إعطاب الآلية وقتل وإصابة عنصرين كان على متنها واستهدف المجاهدون بالأسلحة الخفيفة تجمعا لعناصر الحشت العشائري المرتدين في قرية مجمعات البدو المحاربين لشرع الله تعالى ما أدى إلى قتل وإصابة خمسة منهم ووقوع أضرار مادية في المنازل والآليات المتواجدة في المكان ولله الحمد وإضافة لذلك صال جنود الخلافة بالأسلحة الخفيفة على عناصر الحشت العشائري المرتدين في حي جميلة التابع لمنطقة الشرقاط ما أدى إلى وقوع خسائر مادية في المنازل وإصابة اثنين من المرتدين كما استهدف بعبوة ناسفة أمس آلية للحشد العشائري المرتد قرب قرية جميلة في المنطقة ذاتها ما أدى إلى إعطاب الآلية وإصابة أربعة عناصر كانوا على متنها وفجروا عبوة ناسفة على آلية لشرطة فوج الطوارئ قرب جسر أم الشبابيط في المنطقة ذاتها ما أدى إلى إعطاب الآلية وجرح آمرة فوج الطوارئ العقيد المدعو سلطان الجبوري واثنين من مرافقيه، وتمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على آلية قيادين في الحشت العشائري المرتد في قرية أبو قشكة بمنطقة الشورة ما أدى لتدميرها وهلاك المرتد وإصابة اثنين من مرافقيه ولله الحمد والمنه وعلى صعيد آخر أصدر المكتب الإعلامي تقريراً مصوراً لكمين نصبه جنود الخلافة على عناصر من الحشد العشائري المرتد قرب قرية ساردك ولله الحمد وفي الفلوجة بعد التوكل على الله تعالى وضمن غزوة الثأر لولاية الشام المباركة انطلق عدد من جنود الخلافة أمس نحو سرية للحشد العشائري المرتد في منطقة النباعي شرق الفلوجة وبعد دخولهم إلى مقر الثرية اشتبكوا مع المرتدين بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية حيث استمرت الاشتباكات لساعات عدة ما أدى لهلاك ما يزيد على عشرة مرتدين بينهم آمر الثرية وإصابة آخرين ولله الحمد وفي سياق متصل فجر المجاهدون عبوة ناسفة على همر للشرطة الاتحادية المرتدة في المنطقة ذاتها ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة ثلاثة كانوا على متنها بينهم ضابط ولله الحمد أما في الأنبار فبفضل الله تعالى وضمن غزوة الثأر لولاية الشام المباركة تمكن جنود الخلافة من التسلل إلى مقر لكتيبة الهندسة العسكرية الرافضية في منطقة الطاش وسط الرمادي وزرعوا عبوات عدة ثم فجروها على المرتدين بعد تجمعهم ما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم بينهم قيادي ولله الحمد والمنة وفي كركوك بتوفيق الله تعالى وضمن غزوة الثأر لولاية الشام المباركة تم تفجير عبوة ناسفة على ثكنة للشرطة الاتحادية المرتدة في منطقة زغيتون بالرشاد أمس ما أدى لهلاك قيادي كما فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على آلية للحشد الرافضي المرتد غرب منطقة طوز أمس ما أدى لإعطابها وهلاك عنصر ولله الحمد وفي شمال بغداد بتوفيق الله ومنه وضمن غزوة الثأر لولاية الشام المباركة داهم جنود الخلافة أمس منزلين أحدهما لعنصر في الحشد العشائري المرتد وآخر لجاسوس للأمن الوطني المرتد في منطقة الحصيوة قرب معسكر التاجي وقتلوهما بعد اعتقالهما واستهدف المجاهدون في الطارمية منزلين لعناصر في الشرطة المرتدة بعبوة ناسفة وقنابل يدوية ما أدى لأضرار مادية كما أصاب جنود الخلافة ضابطا في الأمن الوطني المرتد في منطقة نهر صافي بالتاجي بعد استهدافه بالأسلحة الخفيفة أول أمس وقتلوا في اليوم ذاته رافضية مشركة في منطقة قناة 14 قرب محطة بلد ولله الحمد والمنه وفي ديالة بتوفيق الله تعالى وضمن غزوة الثأر لولاية الشام المباركة فجر المجاهدون عبوة ناسفة على رافضي مشرك في منطقة الحد الأخضر التابعة لمنطقة الوقف ما أدى لهلاكه كما تمكنت مفارز القنص من استهداف رافضي آخر في قرية شيربيك بمنطقة خانقين أمس ما أدى لإصابته نسأل الله أن يعجل بهلاكه ننتقل إلى ولاية غرب إفريقيا عشرات الهلكة والمصابين بهجوم انغماسين على مقر لحرس حدود النيجر في مدينة ديفا وصولة على ثكنة للجيش النيجيري المرتد في منطقة يوبي بعد التوكل على الله تعالى وضمن غزوة الثأر لولاية الشام المباركة انطلق الإخوة الانغماسيون أبو سعد الأنصاري وأبو موسى الغيدمي ومحمد الأنصاري وأبو حمزة البحيراوي تقبلهم الله نحو مقر لحرس حدود النيجر في مدينة ديفا حيث اقتحموا المقر واشتبكوا مع عناصر جيش النيجر بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقنابل اليدوية واستمر الهجوم لساعات عدة ما أدى لهلاك وجرح العشرات منهم وأضرار مادية بالمبنى ومحتوياته وعلى صعيد متصل قتل المجاهدون أمس مختار قرية غياماري في المنطقة ذاتها وأحرقوا منزله جزاء له لردته عن الدين وحرابته للموحدين ولله الحمد على توفيقه وصال جنود الخلافة على ثكنة للجيش النيجيري المرتد في مدينة داماتورو بمنطقة يوبي أمس حيث اشتبكوا مع المرتدين بمختلف أنواع الأسلحة ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم واغتنام آلية الرباعية الدفع وأسلحة وذخائر متنوعة وفي بلدة غونيري بالمنطقة ذاتها استهدفت سرايا الإسناد ثكانات الجيش النيجيري المرتد بثلاث وعشرين قذيفة هاون نسأل الله النكاية والتسديد كما المجاهدون أحد رؤوس الكفر المتعاونين مع التحالف الإفريقي الصليبي الأميرة المحلي لبلدة غاجرم بمنطقة برنو أمس وذلك في البلدة ذاتها ولله الحمد والمنه وإلى ولاية الشام 23 قتيلا وجريحا من عناصر البيكيكيه المرتدين بينهم قياديا في الخير والحسكة من الخير ضمن غزوة الثأر لولاية الشام المباركة استهدف جنود الدولة الإسلامية أمس أربع آليات تقل عددا من عناصر البيكيكيها المرتدين في بلدة شحال بتفجير عبوة ناسفة إضافة إلى استهدافها بالأسلحة الرشاشة ما أدى إلى تدمير آليتين وإعطاب ثالثة وشاحنة وهلاك وإصابة عشرين عنصرا بينهم قياديا كما داهم جنود الخلافة منزل عنصر استخبارات للبيكيكيها المرتدين في قرية أبو حردوب وقتلوه داخل منزله ولله الحمد وفي الحسكة بتوفيق الله تعالى وضمن غزوة الثأر لولاية الشام المباركة فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على آلية الرباعية الدفع للبيكيكيها المرتدين عند قرية أم حفور على الطريق الرابط بين الشداد والبشائر ما أدى لإعطابها وإصابة اثنين كان على متنها ولله الحمد وإلى ولاية الصومال هلاكوا إصابة 15 عنصر من الشرطة الصومالية المرتدة في مقديشو وبوصاس بفضل الله تعالى وضمن غزوة الثأر لولاية الشام المباركة فجر جنود الخلافة أمس عبوة ناسفة على آلية للشرطة الصومالية المرتدة عند تقاطع بكارة بمدينة مقديشو ما أسفر عن تدمير الآلية ومقتل ثمانية مرتدين كانوا على متنها وفي عملية أخرى تمكنت مفرزة أمنية من تفجير عبوة ناسفة على آلية للشرطة الصومالية المرتدة في مدينة بوصاسو شرق الصومال ما أدى لإعطابها وإصابة سبعة كانوا على متنها ولله الحمد وإلى ولاية سيناء مقتل وجرح سبعة عناصر من الجيش المصري المرتد بينهم ضابط بكمين لجنود الخلافة غرب العريش بتوفيق من الله تعالى وضمن غزوة الثأر لولاية الشام المباركة كما نجنود الخلافة لعناصر من الجيش المصري المرتد على الطريق الدولي غرب مدينة العريش حيث اشتبثوا معهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية وفجروا عددا من العبوات الناسفة على آلياتهم ما أدى لوقوع سبعة منهم بين قتيل وجريح بينهم ضابط وتدمير همر وإعطاب عربة رباعية الدفع واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة ولله الحمد على توفيقه وإلى ولاية القوقاز هلاك اثنين من الصليبيين وجرح آخرين بعمليات أمنية لجنود الخلافة في ولاية القوقاز بمعية الله وفضله وضمن غزوة الثأر لولاية الشام المباركة تمكنت مفرزة أمنية من جنود الخلافة في ولاية القوقاز من تفجير شقة في مبنى بمدينة كولومونا في روسيا أول أمس ما أدى إلى هلاك اثنين من النصارى وجرح آخرين ولله الفضل والمنه وأخيرا إلى ولاية خراسان بتوفيق الله تعالى وضمن غزوة الثأر لولاية الشام المباركة فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على كاسحة الغام للجيش الأفغاني المرتد بمدينة جلال أباد أمس ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها. واستهدفوا بأسلحتهم الرشاشة عنصرين من طالبان المرتدين في قرية غزو بمنطقة جبرهار أمس ما أدى لهلاكهما ولله الحمد وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين استمرار عمليات جنود الخلافة بإثم غزوة الثأر لولاية الشام المباركة في عدة مناطق مختلفة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 Machina machina, a shina machina, the